بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وانترادنا عنا اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عفيت اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى له كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى له نكو نجيد سبحان ربك وبلزيزة سلام السلام عليكم والحمد لله بالعالمين أعود بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يغاتوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقاء ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهموا أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة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 في تنن كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرضين من الدنيا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش أحد فاصنع فذلك من سنتي فمن حيى سنتي فقد حبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده سبحانه على حمدا بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهره والباطنه الله سبحانه على خالقنا مالكنا رازقنا رب العالمين سبحانه وتعالى وجودنا في هذا الكون لمقصد عظيم جميع الناس جميع الجان مقصد وجودنا عباده الله سبحانه وتعالى رب العالمين وجودنا باش كتنسن نتعرف على صفاته ها رب العالمين وجودنا باش يوميا نزيد في معرفه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يخلق جميع المخلوقات جميع ما يدب فوق الارض في السماء تحت الأرض في اعماق البحار ما نراه ما لا نرى كله واجده الله سبحانه وتعالى واحد بيده الخلق سبحانه والله سبحانه وتعالى وما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ها مهما عظم ادعظم الشانس هو مخلوق والمخلوق محتاج هو والمحتاج فقير فيقن لا يحتاج هو الله سبحانه وتعالى هو الغني وما سوىه فقير هو القوي وما سوىه ضعيف هو الحي الذي لا يموت وما سوىه يموت هو السميع البصير العليم سمعه مطلق علمه محيط بصره مطلق سبحانه وتعالى يبصرنا في هذا المكان كذلك يبصرنا في هذا البلد ويبصر جميع المخلوقات فالله سبحانه وتعالى كذلك سميع يتسلى يا يتسلى في, في هذا البلد يتسلى في الجزائر يتسلى في العالم جميع اللهجات جميع اللغات جميع الأصوات رب سبحانه وتعالى فهمتنا جميع الأصوات لأنه هو الخالق لو تجتمع جميع الإنس والجان حتى يخلقوا حبة قمح لا يستطيعون جميع التقنيات جميع المكينات جميع المهندسين أدمنى قالوا بشكال خلقا الحب تنماندي والتنجمن لأن الذي الل ينفرد بالخلق وحده الله سبحانه وتعالى وكذلك هو المالك يخلقانا ويملكانا نشي نقارن الملك هذا الملك مجازي والدومي ملكنا الله سبحانه وتعالى نبضت قلوبنا بيده سبحانه وتعالى أنفسنا بيده سبحانه وتعالى أرزقنا بيديه سبحانه وتعالى أولادنا بيديه سبحانه وتعالى مصيرنا بيديه سبحانه وتعالى ها. حياتنا بيديه سبحانه وتعالى الليل والله الناهار الله سبحانه وتعالى ها. البرد والحرب بيدي الله سبحانه وتعالى فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بيديه الله سبحانه وتعالى فهو المالك الحقيقي من شيء كان قال للملك يأتي يوم لا نPar settling عندما يقف مالك الموت عندي في تلك اللحظة لا نملك شيء قبل اللحظات وين تدرته النو وين تقسيه النو وين بورخسه النو وين ترسته النو وين ترجعه ترجعه النو وين تدرته النو عند حضور ملك الموت وين شغله خاتي النو ربي مباشرة فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه تعالى ولكن نحن مستخلافين رب, العالمي رب العالمين سبحانه تعالى استخلف فينا امانات حياتنا بلا ما نتربي سبحان تعالى اعضانا بلا ما نتربي سبحان تعالى ترىنا بلا رب العالمين بالتمجديس انجديس امر الله سبحانه تعالى ان انجديس الهواء نض نفسيتنا فالتنجديس امر الله سبحانه تعالى فزنا في الامتحان خسرنا في الامتحان ويوم القيام عندما يجمع جميع الخلاق في صعيد واحد جميع الملوك جميع الرؤساء جميع الأغنياء جميع الفقراء جميع الجان جميع الملائكة جميع الإنس جميع الحيوانات جميع الدواب في صعيد واحد حفاة عرات ربنا مالكنا العظيم الضيان القادي المقتدر القهار الجبار ها ينادي في مخلوقاته لمن الملكه اليوم كيف يملك؟ لله الواحد القهر واحد لا يملك حتى يرد الجواب لم يكن فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فبالك أن أحد يغصى رب العالمين أن يقول رب العالمين استخلف هذا لماذا أنت وشاشل؟ تعرب بأيتلي تعرب بطروات تعرب بالوالدين تعرب بالصحتات تعرب بالفهمتك تعرب بالدكات تعرب بالسبحانه وتعالى تحنتتك تعرب بالصحتتك حتى هذه الأشياء كلها يوم القيامة تشهد عليك وتعيد ضدتك وتعيد ضدتك حتى في القرآن حتى تحفظ القرآن تعرب بالقرآن لأن بهذا القرآن إما التالي ما توطر يبين النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ربان اجتسا يحفظ القرآن يدب القرآن يرتل القرآن يطبق القرآن يجرس القرآن يبلغ القرآن يوم القيامة ربستيس لا سنشر هذه السيسل في يقال لصاحب القرآن يقرأ وارتقي وارتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ربان السيسل وكذلك في حديث آخر يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله يرفعنا بالقرآن فالرب العالمين يستخرفانا في هذه الأمانات بشأن سبحانه وتعالى فالملك هو الله تعالى وكذا هو الرازق سنت قد السماء لاتنا وحده من يرزقانا يقل ان يقيم شهور و ست شهور لا حياة ولا أوكسجين من يرزقانا ذني اربعين يوم نطفا اربعين يوم عالقا اربعين يوم مضغة. ثم عظم ثم يكسر الله سبحانه العظام لحمة هذه شهور 120 يوم السنين 121 يوم الله يبعث ملك فينفق فيه من روح الله يبدأ يتحرك يبدأ يزغد 120 يوم ليكن لا يجلس ربي لا الروح لا يجلس ربي 121 يوم يبدأ يتحرك لا إله إلي الله اسمه له كامل, كامل يبدأ يزغد دماره ثلث شهور أبدأ يزغط هذا يكمل ست شهور أنت ينمي في بطن أمه في ظلماتين ثلاث رب العالمين كذلك ظلمة البطن، ظلمة الرحيم، ظلمة المشيمة وقد نبي يقن وغراء يقن بنادم، دكيتها مثل فورغون تسلح الغفز فورغون يبدأ يتلعيه ويرتواطة، يتدوره يتجل على سركولاس ويتسابك أرث أنت أرثت بنادم أنه يدوغ هذا يوضع آه، ست شهور سيلة يعني يزغط وانتما متردت سافرت نقصت قيمة فقالوا ستقوموا وعلا والجيون قالوا يقيم كوما في عشرين يوم وعلا من حافظه من ماسكه من يكلأه من ينميه لا إله إلله ربنا مالكنا فالله سبحانه رزقنا في بطن أمهاتنا مباشرة غير وتض آه برحمة الله سبحانه وتعالى من بطون يمهاتنا الله سبحانه يرزقنا سائلين يرزقنا رب سبحانه وتعالى مباشرة حليب ينمي رب سبحانه وتعالى صفته مادة واحدة بلد وعدية ينمو فيه كل شيء زاوي التوب الدالة جليم التوب الدالة تغمس تفغنتد ذلك لا يقل لا يقل بيكور لا يقل والو الحليب يقل رب سبحانه وتنمى هذا كل شيء يذهب إلى قنو السار يكحوا يتعوج ياه ماذا يسلح لي بني؟ كم يسجع اللحم البيضاء والحمراء هذا كما يعوج لأن المربي من؟ الله سبحانه وتعالى رب تتنمى ولكن الله سبحانه وتعالى قدرته ورهد الأسباب فرب العالم يخص لا لا تيقن على الأسباب كيف نصلح يقيننا حتى نتيقن على رب الأسباب لكنا الدنيتون عاش فنجر ومون يوميا نشتهد على قلوبنا نصرف يقننا من الأسباب ومن المشاهدة ونتعلق يقننا بالله سبحانه وتعالى باللي يقن هو الله سبحانه وتعالى ليضع أعظم كلمة في الوجود هي لا إله إلا الله موسى عليه السلام كلم الله من أول العزم من الرسل يطلب رب العالمين الناس خصاني بذكر نتكورك به وشي يطلب الذكر الخصوصي نشي نبي نشي كلم الله رب العالمين بنا عنده وكلّم الله موسى تكليما الناس يا موسى قل لا إله إلا الله وحذر رب سبحانه وتعالى أفضل الذكر إلا إله إلا الله يعلم رب الكلمته منج تقلص عند الله رب راجحة نختص ان الانسان ابن از مصاب لكل ميد نقار لله رب العالمين بينزد الفاضل سي بينزل قمه ناسي علم يا موسى الله وضعت السماوات السبع وما فيهن والارض السبع وما فيهن في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه ترشحت بهن لا اله الا نعم واكثر قمه داش كت الوقت نتوحرم عند حضور ملك الموت نحرم ذكر لا اله الا رباني تبت أقولها مرار تكرار وندعو إليها ما ينغزر قانو حضر رب سبحانه وتعالى حتى إن شاء رباني تبت عند سكرات الموت إن شاء تخرج بسهولة ولا إله حتى تكون في حياتنا يبين بالنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة قل ما يخلصها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تحجزه عن محارم الله العين بصير ما يرضي الله تطود لأمانة ربي يشيت باش كان في عادة مخلوقاته أن نعزم سيس القرآن أن نجرس سيس تعطينا ربي رحالة تعالى وغنوشيت الطاوين باش كان نعصى باش كان جيس سيسنت باش كان سهر سيسنت وداين في العورات في المغضوب عليهم في الضالين في الملعونين في الكاسيات العريات باش ندود هيران تتوانى ندين تتتوانى نقران تتتوانى محمديا محمد صلى الله عليه وسلم رب بي في كتابي من ايات بعد اعوذ بالله من في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فخينا هدفنا عند برستاوو المولى كنربي سبحانه تعالى ان نغزل لي جلوانو نمشي للغرفنا 10 مترات دي متر كاري ربعه البيليات تمتند هالغرفو نربي من السماوات ومن الشد روحو لجاپان دوني روحو لنيويورك دو الزنايو روح لجنوب افريقيا دا شنايو ما غادي يقضي غير بيس يجب أن يتكهن يجب أن يتكزن إذا يسلم أنه لا يسعز يجب أن يفهم رب الله لا يسيت أن يخلق الناس يأتي طوعاً أو كرهن. الناس يقنسي الأنبياء وكل عصارة شعر بولد وثنت وكذلك يجد أن يجلوانه الناس وصلت عليهم دابة من دوابية تلقم في لقمة واحدة لا إله إلا الله الناس لم يتدابتوا تدابتوا إلا في لقمة واحدة الناس إنها في مرجن مروج لقد قلنا قلنسي البساتينيك دورا ديس فيعلم ربي لكون شاحس بلك أنا ماشاء الله خلاص لك أنا قلنكون دازع لك در الكرة الأرضية قا بخمس قاراتها وخمس يعني محيطاتها وبحارها وجبالها وإنسها وجنها هباء در في كون الله تر فكيف هذا الانسان ضعيف محتاج مريض يموت ياكله الدود سنحروف بالسن الريان الدنيت بالسن فهمت هادو فبشروا اه غيتكبر راس الخلق نربي راه ما ممكن يكفر بالله ماشي تجبن دم اندوني الجحود الحقيقي عنده البعد عنده الجهل رب أن يفهم فالله سبحانه وتعالى وجدانه لكي ندبر في عادة مخلوقاته تتطاونات من فيما يورد الله إن <تصفيق> شاء الله الحق بطل عصاصي صنعت ربي دي سكتل وقت ربا دعا قني ماون هذي جلو سيمي هذي عطت سوا تبهت التمسل خلقنا ربي المحشب يا ربي ضل القفل يا ربي ضلصو مارو يا ربي الولدي لكفر وطير دهلي الشعره التلفزيون دات شلختاه وانت تداين بان لي بيان باش تتمجد بانت ظنط بين القران باش ولحيه زدت فوق الماء لي ما نيت بيان يتبان لمدان يتبان البيت لك واحدش النفس بدا يمارو تقرات ولا حولي غزلات ولا حولي غزلات نقز يشو سين دو المخلوق يزويق من الخالق واقرب من حبل الوارد اقرب من حبل الوارد لا تخفى عنو خافية لا تاخذه سنة ولا نو حنظ ديما ديار ربي قويمنا فكذا هذا العين باش ما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا العين تسلا الى الله بلاو ما يرضي الله سبحانه وتعالى طاش الله هاد العله ايش سلاي له الله اعزم في مانش كاع او قعد الدكاتيره في الشارعه ترى ما لا يرضي الله للشلحه يزر ربي فهم نعم ليس المقصود كثرت المعلومات ولكن المقصود نور المعلومات يغلبني ندير بكاش والشيء والو تسلل ديوريعنوا جا لسه خاطروا ما هو ربي؟ ربي يهدأتهم يويني عزماً يجوراً ربي يهدأتهم فرب أغنى هاداً استعملت الطاولنق في مورد الله ها. حتى إن شاء الله نفوز بهذه يوم القيامة صوموا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا سلاح المؤمن ثلاث بشتاعد مسلح سبتا مسلح سوزا استهلا وقالوا ما هو الخطر سلاح المؤمن ثلاث الوضوغ ضد البصر ذكر الله ها ولو تغض البصر ذكر دي الله ديما بلا ما ديكون صلوط ينقدلوش تفضى حتى حلاوه الكال جميره تاع عزام التلابريط ينقدلوش هو تقيم منني تفضى من الجلوده الطرف ما با خمس دقائق البصر على الحرام حتى تقيم ديما محفوظ ها البصر عن الحرام بلد هذا الشمرت صعابه عاليه تنزل عليه من الله شوا نراجلوا منا لاش الشلحقه تشمرت تطش في مالور ديال الله سبحانه وتعالى ادينوا لي الدين لا شق الدين بكري قد الدين نيمارو قال لي ما والله غالب عمتي هانتي اسمي الدين ا قد الدين يدكون نوقتو ها و القيمه تاعها متكمشم ديما البكري متوته دارت كمشد توفد على الضربه نتقصد يشدود ختني لاش فهم فلنجتهد على هذا العين كيف العين وتعطى ترى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وكذلك هذا الأدن هي أمانة عرب وشانا خطنت يقول لهم بيت انتها القصر لا سنتها مسانا لا تسلل لا تسلل البيت انتها لا يرضي الله لكي تعطى تسلل الله تسلل ما يرضي الله سل تلاوة سل الكلام المباح سل ذكر الله سل الوالدين سل لنا المباح ولا تسمع الحرام ولا تسمع الغناء ولا تسمع الموسيقى حرام سبحانه الله أذن أتقبل الخفيف أتقبل ذلك الخفيف ينزل عيسى كاسي أديده وبتنزغي عنك ولا الموسيقى يقن حديث وارد زاير يزور الموسيقى يزور الراين يزور الدراب كسر. كالرصاص إلا يرافت الشيطان رديفه الشيطان ستمائة كيلومتر رديفه الشيطان لو يأموت يأموت مع الشيطان مما مسافر مما مامو دعاء مسافر مستجاب ماذا نخذ التوريس من الدنيت ماذا نعباده الله أنج سفارنا كله زيادة في الإيمان كانت جورك أنت ربي في عادة مخلوقاته يقنوز يقل الوقت يقنح هذا اللين سولس يوحيد ربي سيدنا موسى عليه السلام طالب الله سبحانه شنيد يقنو مخلوقه نجهنمه ربعني عافع الناس قلت أن يزورت الباب في المتنم ديت جهنم خلاص يفق الناس يا رب يسل لي ما يجعله نجنت الناس قلت أن يجعله تصلح بعدها ثورت نجنت وليس يتغب بكريدان الباب ويجعله نجنت فإذا كان يزورت في المتنم ديت لا إلهي الله ما بين عشي وضحاها يدي مارا جهنم يجعله نجنت ربي عرانني شو يا ربي همي الناس في فانتمه ماشي الناس من مش يوض البر ربي الكون ربي يا صغار الناس غزره يا با ماشي الكون ربي دا وسع الناس ما كنتش رحمت ربي ماشي توسعت تفوتوا لس ربي كريم ربي رحيم ها الشلب مسافر قلت لك الشوفرت السني قلت لك السيتو لي ترانسبورتر كي تدور دا حبيبي تدور للجزائر و لخسطنطه واش عليتك ظلث كلفلات لدن. غير تش 50 صلاه في زاره تمجيده اتجي في فران تقاري تصبولو وتدند تصابط غير تش 50 صلاه في زاره تمجيده وكذلك ما منوش الكعبه اللي جلادن لدان تشوط يغنجن يقلحجر يغنوبر الا استغفارك حتى تدي تقامض ظليت غير الملائكه غير نتش نتزران معك الحافظه حتى تدلد كل دفتر الشور ولكن سأغفرت أن نتجل لفران لشكشوكا نتجل لفران لإليسونس نتجل لفران القزوار نتجل لفران ونتجل لفران تزلت كانت أكثر يمكننا أن نرشا من أن نزل الأخ غالب توسد إياه كل نفوض تعطل تعطل لماذا كنت أعزمت؟ لماذا كنت أخطيت؟ إن شاء الله هكذا ما رشا تزال. ما تزل اجل البرانسيب تتزلط رباش يسهر كلش ما الدمار السياء غرش البريك غرش البيض الوامان غرش التايمون ايش جدي عاد غرش هل عاده تدفع شيك نسمت يقل الخوف دي اجل هم تتزلط رباش يغزل رباش يسهر كلش وكذلك تدبور في عادة مخلوقاته وكذلك الدعاء مستجاب والذي يذكر الله في الصفر يدمر بالقرآن يدكر الله بالوعد بالإرشاد يدينه الإيمان لا ليت... يذكر الله رديفه الملائكة إلا يرادف الملائكة يعاني نغفل ويأتي لك أن نسأل ويأتي لك أن نسأل ويأتي لك أن تبين بالليل يأتي لك أن تقير نغنى الله لا يوردي هذا ربعني فهم أنا أليه برك أثناء في طرح تجمل إيوتوا who shall will join واتحنا لتجل تحت سطة تجمِد قطاراً للباقدة سورة جزء الدردان ما هكذا pues من سكان بلبري وشاء الله سيطح منalan يعطي ذنان معض opposite سيكون المداد أنه قد والعشير بدأ ربي عليه مدادت الطاعة التخدمت الدهنت ولده في حادث النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة بلتك تمتوت يموت تموت الجس يا هذا أغفز يغلبت الزنان تمتتت نتساد الجس الجس التغرّت قارت زوام المانطار وك ويتخلف ويتخلف أما شتات تجاي مانطار وك يا صلخ يا رسل يا رسل الله رب العالم أنت تخيب زوام رحمه إن شاء الله وكذلك الزوجة تطيع زوجها أكثر من والدها أعطف لي أذكر أعطف يتعال والدين وجارت للطوت وستخطان للطوت أعطفها الجازز وجار الوالدين ربعني فهم يقولوا أستاذنان الصالحات يتعون تغرسنتو فوق إلا بيدن زوجها بيتلك تمطو تتفقص غرسن بدون إيدن زوجها تلع عليها اللعنة حتى ترجع وقال غابتنا وتمتها غذات نا تمتك تفتيتي نا قاول تعمل عودة إلا بيدن زوشي هاك تخاطي قلي يدن وامونينا ايوالك يا زواء شي لغشرة دشاور غرنض إعلان اسمع لك يا لا لا تواضعتك الصحات سرسدي مالنام ازواء لنور زقها قال حموالك والو تعروان المقبل ها تدارت من قبل صح قام دا قبل يعني ما عليه مالك تخنديا تي الحمد لله الصالحات وزنازنا من الى دوصاني يا زورت لا غالب جازوك يفر وتشاور بعد وزنازنا ناس من التوارنا حضرت طلحقت وطلحقت ناس لا غالب, والشاورة غالب والشاورة وشاور غير جازيك الم مسجد تاكيت الله الدفن الجنازة الفرد كفاية ليس فرد عين ولكن صلاة الفرد صلاة الجماعة فرد عين ربع نفا يعاد تامنطوط زماني تاوض. شي ما تامنطوط زماني تساوض بلد شاوري والجازس ما عندكش حق تخوري زمان تخمم ماد التقن تخمم ماد تقن باب وجه النم توبك الصالحين رباطن ترحم تامنطوط تفقص دا بانت والعيين تفنس والليل وعمر التمر ضجاب التالي ضجاب الحولية التطبق دا قد تسرير الإيمان إيمان عموني عمو خلاص لايك شعره عليك تمت وتعار فيتن تمت وتعار تمت وتقدواني تقرط الدرتس وترزمت التعوينس أحسن تعير تظهر الخير تظهر الشر بدت وليس لو ترزمت الطعوة النصيعة خلاص صعبوا النبي في الزواج للشباب يعني تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاتفر بيداتي الدين تريبا تياداك بوينتا الدين تركز الدين اولا احنا الدين اعزور للدين اعزور لهنا أرزونا خلاق المحمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين يجب كل خير أشتشن تبهاء أشتشن غالية أشتشن كلش ليش الدين حوال ضمك مشاكل رب عالني هذا يعني كيف أنا كل دخل تربيتو كل ثمانية سفور خاطر ربي كل فانا عن نشنين بعد يا أيها الذين آمنوا قوى أنفسكم وأهلكم نا وفي آية أخرى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى ولا غير جسمي جودا دخط الدين ديس ما تاوشي مدين انا رزقكوني ما شت زداتك الصحه وش حق <تصفيق> قاديش اللي يقول حق دا قراود وش حق المليون شجيت غرت يجا ودخلق من راسه وش عام ترابير الدين وبعد داك الصاع تاويت صفرت تصاراي تجهنمه راني فاهم هادو مقصد ولا دا رجاز تغزر باب الدين يجب أن ولكن إذا غفلت النقل خدام غرص الريال يكفع ونغزر الريال ونغزر الهلة أتأس تفوص الجنة المخاطمة ما شدتوا عن الكرام بعض الصحابيات تغميب فغر جازن لأخذها ديسترزخ أسبت ديمين تويتها سيني يور لها فينا نصبر جوع الدنيا ولا نصبر نار جهنم ربلي قدر القوت سقوط النفس وفسك بصح اسمع بالك خير ودبرك هف برك رشوت برك ديزنتيري برك ديرك دبر توكلنا الحراق وتسمننا ودون لي ستاك لا تك صح الخبز والماء نوضو ستاك الجنه ربينا فا يعاد هذا ناخذه الى الى, الى الى الى نسائنا باش ندبينا موني باش الله ونتحساب انت المحشر خاطر النبي سمي يبيعون أبغادوا الرجال عند الله أبغادوا الرجال عند الله رجل أهمى لأهله أمر دينهم يويد البانان يويد الأنشاص يويد تيشور داسين الغرانيك يويد كل يويدن بس حسن ديو الدين وسنة عمتت وتريسة جمعة البيوت وفاك سيوصوغند أختار كوزينة تتامنا تتجمي تظالت الله وعلم العرص الله أكبر أم يخلق أم نصرًا، أتسخاطفات، سورغ تقول ليش، الكافة ويناني الشيطة أرزع، هذا ليس غير كثير، ما يعني بلغت تقدرس يعني التاعي، الزوج في معصية الخالق لا تاعة لي في معصية الخالق، مهما يكون توني باكل أشتعت ميارجز يوم رأمسكت معصية، والتاعي مهما يكون اجستريكس الصلاة قادر يصلي وتقر راس عندهم يعني قال ما نصليش والزمعة وني كره رب الله فهم ليس بين العبد والكفر الا تركه الصلاة يعاد اعاد رب غني فقه ديننا يعادنا ولا دل... ما نترضر حتى ان شاء الله بيوتنا تتعشم في القران تصدين ها عاد شاء الله هذا البلد بلد هدايه نحافظوا تصدين خاطر الحفاظت لنا العيسة النغو الكرامة النغو أتوى تصدين لماذا خلافة واني خلق ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات ما في إيمان ما في تقوى أحوال غضب من الله سبحانه وتعالى لهذا الله كلنا من فصم الجداء أنه البلايولت الدارين أن نقم سبع أن نفتح بالسين القرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نضيف الملائكة ونطرد شهاته من بيوتنا أتزور فينا الليلة منورة الليلة الملائكة البركة في البيت تيزدر كذلك أدام دينسنت أترقى دمار دي ماما توصى ترواص يقولون وصى باديه يباين تحاين أنني وصنت ربي ووصنت محمد صلى الله عليه وسلم نهملت لا يزدع زلمارو أتنسى دي أي واقع هل لسواوا أعذر؟ هل لسواوا أعذر؟ هل بأي هذا؟ أخيرت أقولتش؟ لا لسوا أعذر؟ أستثني توقي الى القوذيان هل لسواوا أعذر؟ هل مستوسط أني وصام محمس أعوصل؟ هل لو انت مميمة مصدرت في صدر الجيومي الدعاء محمس أعوصل؟ بات دعاء رسلما بسم الله تأكرت الله ولا حول الاقوة الا بالله أشياني قل ملك كوفيت وهديت ووقيت وتنحي عن الشيطان حتى يوثي ربا نحفظوا منا ديك الغرطبه ولا الغودخه ولا الكترصه هذا جو محفوظ هذو محفوظ ربي غني فاهم وكان ديك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هادي شبل يمنى ني يغرو غرات حتى شي زعلان لي السلاه تيسمي لي تختص صحه غراته الشمال الشيطان يتماس فاطمه سري السرس الكاس كيف عاوض تفضل قاطوس اليامين نفسنا يا الهولام سمي الله وكل بيمينك كل ميالك ما قاعد هذا يجلس قاعده ما شاء الله اللي يت إذا ما السلم داد حط للتأكاس ويجيب لليومنا وعاوض كل بيها الخبز السرس تغرم جايت تعاوض تفضل أغرم أمونية تفضل أمونية تفضل أمونية هذا ليس ال... سلمان ليس رضان المؤمن وقاف والمنافق والطلع ربنا في حياتي محمد صلى الله عليه وسلم فانتبعه كذلك في النوم من ما يتبعه رسالاً شانس إنه زعى النوم إنه سهلات إنه سنتس ربي أنتشارس ربي يا سيد ترجمة صلى المهم ذكرت بالله إذا كنت مسؤولت من منم. إن شاء الله هاتش نترواننا محمديين هاتش نمنورين هاتش نمؤمنين هاتش نتفوحان سريح نتروان الصحابة ذو الله ها السنة اللمت إن شاء الله الله أكبر هاتش إن شاء الله هاتش نتبعين أني تتبعون خالي تدار توقع نرى يدلغ ناد الفلام وبعد السنة ذي عزابنا العزم الأنعام لا لا مضروب صراي جسد نرعي حمالي 800-800 أيام -800 -800 جسد الفلام المصر بابنا مضروب صراي بابا ما مضروبش لي ماتش الجيس لا كوبلاسيوناد الكوبن كل كوراني يلفع وري لي فخره باش تيكانت كوراني يتبع ها هو تيستوتو تدراتك صحه ربي غني هذا خضر ربي يخصفه يخص الرجله ولي غيص رزق في حياته يخص شرى مي يموت والو ما تقدرش تجد قوه رقم ما تمتد تحمل ربي هذه نترواكش بابانا ربي ترحم يجاند الميرات والميرات النبي صلى الله عليه وسلم يجاند حلقة التعليم حلقة الذكر في بيتنا أصلح أصل حلقته أتعلم حلقتني لأي شيء يجبوني تورد تروت حلقتني أمات ومن بعد ثمان أيام أصلح القرآن عاود سوفة الصندوق هنا يقعد تبلعي تلسيس ربعنا يبصر العيوبنا ربعنا يقا وليماننا يهداينا نمنى لقاء الله سبحانه وتعالى نويش داك الموسم الله نهدد المغفرة اسمننا ربي غني بالرمضان ديم نسولوا من البريباريمان نوجد الفراش الثيمارو ها يوم السلام زولت يا باغي الخير قبل ويا باغي الشر يدبر ولله عتقا من النار في كل ليله وفي العشر الاواخر ربي يضاعف العتق من النار بالتقاتك من النار رب العالمين فلان بن فلان عتقا من النار وليت فو حر العذاب ربي مرحام قاعد نوجد خاد نوجد الفريك نوجد التاد و نوجد البقلاو و الجزاليه هذا نوجد البصر ان رمضان ان شاء الله رمضانو للشقد يعاد يقعد خاصه الارحام تشجع روحنا الرحيم ما كاين سامحي ما كاش سامح با تدو الجرائم و تشسدوا الناس و شج ربي ربّغني هذا الشهر يفقه الخير حتى نستقبل رمضان إن شاء الله يعني حتى يكون شاء الله شهر رحمة خاطر بالعالمين جيت مركز هداية من أسباب الهداية شهر رمضان كثير من الناس يدخلون لرمضان أحوال يخرجون من رمضان مهتدين خاطر تصفد فيه الشيطين وملاذ الجان وتفتح بواب الجنة وتغلق بواب النار ربّغني هذا يفقه الخير واستغفر الله العظيم واتوب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات الكريم اللهم لا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ذنبا لا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مسلما ميتا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولدنا أصلحته ولا طالب علم أرشدته ولا داعي إلا ولا ضال إلا هديته الله محب بنا وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الرشدين واجعلنا من الرشدين اللهم نسألك حبك وحب نبيك وحب كل يحبك وحب العمل الذي يبلنا حبك اللهم نرحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض اللهم نسألك توبة النصوح قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت اللهم اجل خير عماينا واخواتمها وخير ايامنا يوم لقائك رب اغفر وارحم وتخ الرحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة حسنه وقنا النار اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله انك سبحان ربك بعزه ما يفون سلام على المرسلين الحمد لله